بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وقالا الثانية والذاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد ولا ت خذب بهم ما في دين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها وَحُذِّمَ ذَلِكَ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ أروى أروى بعث شهدا فجلدكم ثمانين جلدة سوء لا تقبل لهم شهادة أبدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّذِينَ نَسُوا مِنْ ذِكْرِ ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون Tuhadjahum muualem Yäkön luhum Tuhadjahum Illä Anfusuhum Wolem شهداؤه إلا أنفسهم، فشهدت أحدهم أو بعض والخامسة أن لأنس الله عليه إن كان من الكاذبين وَإِذْ تَرَوْنَهَا لَعَذَابَ أَن تَشْهَدَ الرَّبَّ عَشَهْدَ تِنْدِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَا Qamisan tan naqaw الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم <تصفيق>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 läiv semmme muhu vannalmu Min muuna ollömu Hu he Oah sem vuna hu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 أن نعظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كل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 الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Ya ayyuhallathien aamannu La tattabihu kutuwaat تبع خُطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحش والمنكوب ولو فض.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 Lja peli ulutolimin kumåsäansi ei l po båmansä ki nä وليأفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم wala huga rahim. si hin la صنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وعن آخرة ولهم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 Faifa Ulaikum barawun min ma lahum magfiratu خير ضيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تبكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا فتدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَذْكَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلِينَ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مساع لكم Wallahu ya'lemu ma Wa ma tuksemuun أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغبضن من أبصارهن ويحبن لا نَفْرُجُ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَغْرِقَنَّ فِي now, تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل لم يظهروا على عورات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من دينتهن وتوبون Longọ hinje mi المؤمنون <سؤال> mi en kihul emä min kumuslir si nä إن يكونوا فقراء يظنهم الله من والله واسع عليم وَالَّذِينَ اسْتَغَفْتِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَكَانًا فَيَضْنِي يَقُولُ اللَّهُمَّ مِنْ فضله لا يبتغون الكتاب مما ملكت أيما نفم فكسبهم إن علمتم فيهم خير. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فتياتكم على البضاء إن أردنا تحصنا لثبته عرض الحياة الدنيا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَطُورٌ فِى الَّذِي نَلاَجِدُهُ نِكَ حَ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 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البضاء إن أردنا فحصنا لتبتغوا وارض الحياة الدنيا ومن فَإِنَّ اللَّهَ هَمِيمٌ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ نَوَفُّ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ يا سِين مبينا س وو مثل من الذين خلو من قبلكم وَمَثَلٌ مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَا يُعَظَّبُ لِلْمُسْتَقِيمِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 الزجاجة كأنها كوكب الدري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غر لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتس هنا نور على نور يهدي sam befo laúpiha vi luwondu يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم Rijalulah tuliyihim tijáratu ولا bay'un عن يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله Vau, vau, vau, vau, bi vau, hisab. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ تَظُنُّهُ الْمَنَامَ إِذَا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر الجيّر ضشه موج من فوقه موج من فوقه صاح. كل ما تبأ بها فوق ضم إذا أخرج يده لم يكدرها. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ ألم تر أن الله يسبح له من I'll sleep. Kaadu samaa barukhi yذهbubi al-abasar Yukolibu allahu al إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل من ماء فمنهم من يمشي على بطنه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى الْجِلَالِ يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمن فِي اللَّهِ وَفِي الرِّسُولِ وَأطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ما يرسل إليكم الذين هم إذا فريق منهم معرضون. kul lavu ha oya tuilagi mui ni مَا رَضُوا أَمْرُ تَأْبُو أَمْ, أم يَقَامُونَ أَنْ bal ulai kan hummun limun inna ma kana Sulilia kuman vei na vum ai kusa waula Nma alayhimahumil wa alikum ma humil tum wa insuqiruh ta tado. وَمَا عَلَى الْعَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا muaami lu so ha silästä lipen na hompi á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 chase Wongu kansarmba zazakansa ula وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستغلفنهم في الأرض كما استغلف الذين من قبلهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننا لهم دينهم الذي شوّالهم ولا يبدل لأنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا وَمَن كَفَرَ ou qu’ tan rem bas وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم لا تحكموا savvan na nazi Moussir, yaa, ei, hal, lzin,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 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Ku na la ku va gukuma la ba ka Allah'u alimun hakim وَإِذَا بَلَغَ balagha مِنْكُمُ atfal minkum al-hulm ذن الذين من قب لهم كذلك يبين الله لكم آياته. والله هو حكيم والقواعد من النساء التي لا نجونك حف ليس ولين نجح أين ضع ثيابهن ضيّر متبرجات بزينة. وَأَنْ يَفْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Leysa ala el-a'ma haraju Wala ala ala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 أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 فَإِذَا قَلْبُ بُيُوتٍ تَسَلِّمُونَ عَلَى أَن كُنْتُمْ تَحِيَّتَنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ وطيبة kadhaalikä ju veuhulen ku äe si اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ ولا أَمْرٍ جَامِعٍ لم يذهبوا حتى لا يستأذنون إن الذين يست أذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسول فإذا اذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم لهم الله <تصفيق>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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض وَذِي آلَمُ ما أنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا يَعْمِلُونَ والله بكل شيء عليم